وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها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 وَكَفَأَبِي رَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلَ لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مَيَاصَ لَهَا مَذْمُومَ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 إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا وَلَا أوفي ولا تنهرهما فلا تقلهما أوفي ولا تنهرهما وقلهما قولا كريما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 ان الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِبَغْيٍ رَّحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ تُرْزُقُهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا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 إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيزئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر القاف في جهنم ملوما مدحورا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 119. كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا 110. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 111. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده واللوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهون قل عسى أن يكون قليبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُواً مُّبِيناً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَأْ يُعَدِّدُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيل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 كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا ثمودا الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قد أرسلنا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ نَ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّوْكَ كَانَ يَأُوسَ يا قُلْ كُلُّ إِنَّ يَعْمَلُ عَلَى شَأِكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلَّا قَلِيلًا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضِلَّ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَوْجُوهِمْ عُمْيَ وَبُكْمَ وَصُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كلما خبت زيدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائن لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أيخلق مثلهم وجعل لهم أجل وجعل لهم أجل الله رب فيه فأبضّال من إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا ل خشية الإنفاق وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مسحورا.